بوك تو شمتس مئة مئة بريا بيكسمي الظروف الظروف يو كارتا دار نيكدا حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد أؤست كرت باز برلينا هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برليندار ك لا لم يحصل قد لا لم يحصل قداسرس Ahad? La ahad. Ahad? La ahad. Arčeką nors pažįstate A taurefu ahadan huna? ahadan huna? Ne, aš čeniekų nepažystu. La. La aref ahadan huna. La. La Arif ahadan huna. Dar? Jaune nebe ne, ne, ne daugiau neilgiau. Mazal, lam Mezel Mazal, lam ya'ud. Ar daryl galite būsite čia? Hal satastamiru fil baqa'i huna tawilan? Hal satastamiru fil huna aš čia jau ilgai nebūsu. لا لن أبقى هنا لاطول با لا لن أبقى هنا لاطول تاات درشييق يكوج شيء آخر لا شيء أكثر شيء آخر لا شيء آخر أرنيت تدار قوس شجارته. أن تش شيئ آخر أريد أن تشرب شي آخر لا أجد جو يكون لا لا أريد أي شيء آخر لا لا أريد أي شي آخر شيء حصل لم يحصل. شيء حصل لم يحصل أريوس يوكونووس هل حصل أن أكلت شيئا هل حصل أن أكلت شيئا ن اشدارنيكوني فالغاو لا لم يحصل أن أكلت أي شيء لا لم يحصل أن أكلت أي شيء Darkas nors, daugiau niekas. Mą zėlę ahad laihd, leisa min ahad. Mažai ahad leisa min ahad. Ar dar kas nori kavos? Hal mazal Halmazala ahad yurid Kahwa Ne, daugiau niekas. Le. Laisa min ahad. La, laisa ahad. Prašoma paspausti www.bukdu.di, kad pamatytumėte knygas ir parsisiusiote naujausią versiją.